الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نشهد أنه بلغ البلاغ المبين وعبد الله حق عبادته حتى أتاه اليقين فقد أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أسواجه وذريته وأهل بيته أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وخير الهديها لرسوله يقول الله عليه وسلم وشر نمور مهجفاتها وكل بزعة ضلاة ومن يبع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد هو أيها المسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله فاتقوا الله عز وجل فقد أخوى الله في كتابه الكريم أنه أعد الجنة لعباده المتقين فقال سبحانه تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان فقيا أيها المسلمون تكلمنا في الخروة السابقة عن فضل صلاة الفجر ومكانتها في الإسلام وهميتها في الصلوات وكل الصلوات التي فرضها الله جل وعلا هي الأفضل الأعمال في حياة المسلم في عبادة ربه سبحانه وتعالى وحديثنا اليوم عن فضل يوم الجمعة انه يوم عظيم ذهب نهر العلم الى ان فضل يوم الجمعة على سائل ايام الاسبوع كفضل شهر رمضان على سائر شهور السنة وايهما نفضل يوم الجمعة او يوم عاربة فافتنها من العلم بان يوم الجمعة اخبر ايام النسبوع ويوم عاربة اخبر ايام السنة وتكرر يوم الجمعة في السنة اكثر من مرة يزيده فورا على غيره من الأيام وخصائص على غيره من خصائص الأيام، فكتبت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أظهر الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه فيه المذهر الجنة. وفيه يخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفضل صواة الفجر يوم الجمعة أظهر في الجماعة أظهر من فعل الصروات كما صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أفضل صلاة عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة إنه يوم عظيم ففضل الله سبحانه وتعالى وجعل فيه حصر عظيمة منا لها وحافظ عليها من مسلمين فإنه يحظى بالأجر العظيم والثواب الجزيل فقد جاءت عدة رصوص تدل على ذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتفر يوم الجمعة وبكر إلى الصلاة فصلى ما كتب له واستمع على الخطرة وأنصت وصلى مع الإمام كتب له اجر اصبوع كامل وضيادة ثلاثة ايام. او كان كتب له اجره من جمعة النقرة. ثلاثة ايام. الحسنة سبع عشر امتالها. انها فضالة عظيمة. ينقل عنها كثير من الناس. بل للأسف الشديد يتحين كثير من أمران النهوض يوم الجمعة حتى إذا نتاء ليرتكبوا فيه أنواعاً من المحرمات والمعاصي والمنكرات استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله إنها غفلة وكسوة في قروب كثير من الناس يرتكبون المحرمات في يوم الجمعة. يوم الحبيب تتداعى فيه حسنات حتى قال كثير من اهل العلم ان صلوات الخمس فضلها كبير على غيرها من اوقات اليوم والليله جمعة. له خصائصه وفضائله. على ما ثواه ايام الاسبوع. وفضل شهر رمضان له خصائصه وفضائله. على ما ثواه من شهور السنة. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الصلوات الخمس. والجمعة هي الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم تغشى كبيرة وفي ذراية إذا اجتربت الكبائر إن الجمعة في الجمعة عمل صالح يكفر عن صاحب السيئات الى اجتئلة الكبائث ومن الكبائث ترك مقية الصلوات في المصنوع كما اعتاده بعض الناس انهم يحافظون على صلاة الجمعة فحسب ثم يتركون الصلوات ويتهاولون عنها ويفرطون فيها الى الجمعة الاخرى حيوابونها في المسجد. الجمعة. مثل هذه التفرفات الهوجاء. هي ارتكاب للكبائر. وارتكاب للذنوب. بل كان افتأه العلم ان تعمد ترك للصلاة ضرق من ضرور الكفر. عيادا بالله. ايها المسلمون، من خصائص الجمعة فضيلة التبكير لها والمسابقة في التهجير بالتبكير، فكثرة عرض لله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى يرسل ملائكة على ابواب المساجد يوم الجمعة أو قال كل جمعة. يكتبون أو قال يرصدون الأول فالأول فمن جاء في الساعة الأولى كان كمن أهدا بدنة والبدنة هي الناقة تهدى في سبيل الله ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما أهدا بقرة اي قبل رجها من الأول ومن جاء في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة، فكانما قرب دجاجا، ومن جاء في الساعة السادسة، فكانما قرب ضيبة في الساعة الخامسة، فكانما قرب ضيبة فإذا كان الساعة السادسة وحضر الإمام طرث الملك الصحف يستمعون الذكر، إنها درجات. والسابقون السابقون اولئك المكرمون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما بالتهجير اي التبكير والصف الاول ثم لم اجلوا الا ان يستهقوا على ذلك لاستهبوا لا ودخل ذات مرة في المسجد فورا مجموعة من قد كتنزدوا برورهم الى مرخرة المسجد. ومكتبة المسجد فيها سعة. فأمع بيده اليهم ان تقدموا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون حتى يرخيهم الله. رواه مسلم وفي رؤية للتربذي تقدموا واعتموا به. فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله بالنار. النار. انه الانشاد من, من نبي الله صلى الله عليه وسلم. المسابكة في نهاية الاجر. والمبادرة في الفينام الثواب. في يوم الجمعة. يوم العظيم. اطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم اسم العيد انه عيد الاسبوع فقال فينا عليه الصلاة والسلام ان يوم الجمعة يوم عيد فمن جاء منكم الجمعة فليقتفل وقال صلى الله عليه وسلم غصل الجمعة واجب على كل مختلف صوم جمره واجب على كل مختلف اي على كل بالغ فهذه فرائض لهذا اليوم ان يحتفل فيه المسلم وان يطهر جسمه ويرقى في ثيابه بل ويلبس احترم ما يجد من ثيابه ويتطيب باحترم ما يجد من الطيب ويحضر الى صلاة الجمعة، فلا يخطو خطوة الا رفع رفع بها درجة، وحبّ عنهم الأخرى خطيئة، ولم يزل في صلاة ما دام ينكر الصلاة، وقد اتفق العلم على تحريم ممارسة البيع والشراء بعد فماع اذان يوم الجمعة. أذاء الخطبة إلى صعد الإمام المنبر وأذن مذن يحرم البيع والشراء وأي عقد من عقود البيع والشراء بعد ثماء عذان يعتبر عقدا باطلا والمكاسب حينئذ تكون مكاسب محرمة لكون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حضر يوم الجمعة فليغتسل وحق عليه ان يغتسل. وحين رأى جماعة من الناس قد ابقوا عن فرات الجمعة ونالهم العرق والوسط في ثيابهن كان حق على كل مسلم أن يختلف يوم الجمعة وقد عز الله جل وعلا سورة في القرآن تسمى لسورة الجمعة وفيها يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوذي الصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيع وقوله ذلوا اي اتركوا ودعوا وهذا امر من الله سبحانه وتعالى بالترف فمن خالف امر الله وارتكب ما حرم الله فإن فعله يكون باطلا البيع والشراء وكذلك ما رتب عليهما من المنافع فإنها مفاسد وما يبني على باطل فهو باطل ويذكر بذلك غيما العقود التي فيها تبادل شبيهة بالبيع والشراء كالإيجارة وما شبه ذلك فاتقوا الله عباد الله وعظموا ما عظمه الله سبحانه وتعالى فإنه جل وعلا قد عظم هذا اليوم وجعله يوم عظيما فعظموه كما عظمه الله وتعظيمه يتمثلوا في أدالي ما أجب الله والانتهاء عما نهى الله وما يرتكب فيه محرما أو تعمد فيه ترك واجب فإنه قد حكر ما علم الله وقد بالى برمض من الراق أيها المسلمون وإن من تعظيم هذا اليوم اكثار وإذا من تعظيم هذا اليوم اكثار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فحنوا من حديث أنه قال أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة ولت الجمعة فإن صلاةكم معروفة علي من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء وهذا نوع من تعظيم هذا اليوم لأننا فيه نعظم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه إذ أمر الله جل وعلا بذلك وهذا لا يعني انحصار الصلاة عليه في هذا اليوم بل على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وفي كل وقت وحين يساب فيه أن يصلى عليه ولكن يكثر عليه من الصلاة في مثل هذه الأوقات المباركة. ليلة الجمعة ويوم الجمعة ومن لوافذ الصلاة عليه محبته واستباعه والصدق في تجريد مسائرة منهجه صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهدي منا واجعلنا أهلة المحتدين واصلحنا واصلح منا واجعلنا صالحين مصلحين اللهم آت نفوسنا فكواها وذكنا أنت خير من ذكاها أنت وليها أولاها أقول قول هذا وأستغذر الله لورك فاستغذره وتقول إليه إنه هو الرؤول الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فتقوى الله عباد الله ايها المسلمون لقد استقر في ما يستنبط من شرع الله ان صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ حر مقيم فمن توفرت به هذه الشروط انه رجل مسلم عاقل بالف مقيم اي مستوطن في بيت فانه يجب عليه ان يحضر الجمعة اذا تعمد فركها وتساهل في حضورها وتغافل عنها فقد جاء الترهيب الشديد والوعيد الأكيد من ارتكاب ذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تهاون عن جمعة او قال من تهاون عن ثلاث جمع لا يحفرهم تضع الله على قلبه ثم ليكونن من الغافلين وهذا تهديدٌ من النبي صلى الله عليه وسلم بالطبيع عام كرم واحتفال الشخص بالغادلين اذا تهاون عن حضور ثلاث جمعة لما يُعطي التأكيد على فضيلة ثلاث الجمعة وان حضورها ضريبة لمن توفرت فيه الشروط المذكورة ومن حضرها ممن لم تتوفى فيه تلك الشروط اجر في فضوله وافتعه العلم انه لا يعذر عن فرات الجمعة من سافر سفر من من سفر معصية لا يترخف عن التخلف عن فرات الجمعة فتبكى فرات الجمعة في حقه هريضة لانه لان سفره ليس سفرا راعا. ولكنه سفر معصية. فلا يترخص ترك الصوم. ولا في كفر الصلاة. ولا في التخلف عن ثابة الجمعة. بل يجب عليه الصوم الغريضة ان كان في رمضان. ويجب عليه ان ينبي الصلاة من دون ان يكثرها. الرباعية. عليه فضور صلاة الجمعة. ولا يترخص ذلك الا صاحب سفره الطاعة والسفر المباح. وكذلك يا عباد الله. مما يبقى ان في هذا اليوم فضيلة قرارة سورة الكهف لما صحى عن رسل الله صلى الله عليه وسلم. ان منكر قرر سورة الكهف يوم الجمعة له نور الى بيت المقرف او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد, وقد نحور عليه الصلاة والسلام ان كرارة سورة الباء ان فواتح سورة الكهف وخواتبها من جملة ما يحترز به المسلم من فتة الدجال وكذلك اهمية الدعاء في هذا اليوم فره غويه عظيمه وما نهوجد الناس الى الدعاء لا فيما ما في هذه الامتنان وانتشار الفتن والمضلات وانتشار الملالات والجهالات ما نهوجد الناس الى دعاء الله عز وجل فان يوم الجمعه من جمله الاوقات المباركه التي يستجاب فيها الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة اثنة عشرة ساعة وان في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه بياه ومن حرف السلف الصالح على هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء اختلفوا على من غير ثم هم القارة تليها وقال الآخر تليها حتى انتهى إليكم القول بأنها آخر ساعة من يوم الجمعة وقال أحد السلف لألتبثن ساعة الجمعة في اثناثي عشرة جمعة في كل جمعة أقص ساعة حلقا منهم على كبولي من عمل الدعاء وارجح الاقوال انها بعد العصر هي اخر ساعة من يوم الجمعة لا يكون الله فيها العبد شيئا الا اعطاه اياه ومن فضائل الدعاء ومن نوافذ افتجابته ان يكون مسلم على الطهارة ومستقبل كبرة ورافع نهي الى السماء ويدر الله عبد وجل لنجل الرخاق تأفسه ثم لمحيطه المسري ثم لكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأولين والآخرين الأحياء والأمراض فإنه بذلك ينال غيرا عظيما فقط جاء بالحديث من اتظر للمسلمين والمسلمات كان له بكل مسلم المسلمة حسنا او كما قال عليه الصلاة والسلام الا تحرصوا عباد الله على ساعات هذا اليوم ونالوا به العجر والثواب واحذروا من معافي والمنكرات وحذروا منها غيركم لما فيها من الآهات والرسقان والامراض والشقاء والظلم وصول العاكمة ألا وصلوا وسلموا على من ارسله الله ورحمة للعالمين فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما اللهم صل وسلم وبارك على بي محمد وأرى اللهم عن أصحاب أجمعين وتابعين بإحسان إليه من دين وأرى اللهم عنا معهم برحمتك يا أرمى الراحمين اللهم أن تخير من دكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم حبب الينا الايمان. وزينه في قلوبنا. وخذي الينا الكفر والمسوك والعصاة. واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم المحق حقا ورزب اتناعه. والباطل ما وحقلا ورزب انتناعه. اللهم ربنا ماتنا في الدنيا حدنا. وفي الوافرة حدنا عذاب النار. اللهم اذل لنا واذل لآبائنا ومهاتنا اذل لهم الجميع المؤمنين والممنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأولين والحاضرين ومن هو آت اللهم اماك انت الله لا اله الا انت الغني ولا البكرة انزل علينا الريض ولا تجعلنا من واجعل ما انزلته لنا برسة ومتاعا الى حيث. اللهم اسك لنا الزرع وازر لنا الزرع. واجعلنا من عبادك الشاكرين يا محمى الراحمين. اللهم, اللهم اغذنا. اللهم اغذنا. اللهم اغذنا. اللهم اغذنا. اللهم اغذ بلادنا بالانطال والحيرات والبركات. والامن والاستقرار. انك انت السميع العليل. اللهم احكم دماء المسلمين. اللهم احق انتماع المسلمين اللهم احق انتماع المسلمين ومكبر اصراهم ورحم موتاهم وعاف جرحاهم انك انت السميع عليك عباد الله ان الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وينهى على الاحشاء والمنكر والبغي يعذكم لأنكم تذكرون اذكروا الله العظيم اذكركم واشكروه على نعمه يجدكم ولا ذكر الله يكبر الله يعلم ما